بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي علم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك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 ازواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض فَلَمْ نبأها بِهِ قالت من انبأك هذا قال نبأ العليم الخبير ان تتوب الى الله فقد صرت قلوبكما وإن هَرَّ عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِي عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواج خيرا منكن مسلما موسلمات مومنات قانتات تائبات عابدات سائحات سجبات وأبكا الذين آمنوا قووا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة نارا وقودها والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم لا يعصون الله ما الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم عسى ربكمو يكفر عنكم سيئا وَيُدْخِلُكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَيُدْخِلُكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يَوْمَ لَا يُخْزِي الله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 يا أيها النبي أجهاد الكفّار والمنافقين وغض عليهم ومؤهم جهنم وبيت المصير ضرب الله مثلا للذين كفروا رات نوح وامرات لوط كانت تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتهما فلم يغنيا عنهما من الله شيء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 ونجلي من القوم الظالمين ومريم بنت عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا صدقت بكلمات ربها وكتابه وكانت من القائلين.